بمسح دموعي واذكر الله وصلي والله ما باه شخص سوى دموعي واللي نكرني وراح أخلى يولي ما مطح مصادري أخف الظلوعي بمسح دموعي واذكر الله وصلي والله ما باه شخص يسوى دموعي واللي نكرني وراح أخلى يولي ما طاح من صدري أخف الظلوعي وما طاح من صدري أخف الظلوعي